وَقَضَيْنَا إلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَ عُلُوًّا كَبِيرًا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 ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا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 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ بِهَا أُلُهَاءُهَا أُولَئِ مِن عَطَاءٍ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاؤُهُمْ بِكَمْحْظُورًا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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان من صرا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد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 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعلنا الله إلى هن آخرة تلقا في جهنم فتلقا في جهنم مملو مدحورا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 ان عذاب ربك كان محذورا وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا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 واستفزذ من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا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 اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَذُّوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا مَا يَلْبَسُونَ خِلافَكَ إِنَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الرُّسُلِ نَفْعَ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُنُوَكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا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 وَإِذَا أُنْعِمَ عَلَّنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأَسُ ۚ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ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 إن فضله كان عليك كبرات قل إن جتمعت الإنس والجن على أيت بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا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 وما منع الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهداة إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول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 بصير وما يهدي الله فهو المهتد وما يضل فلم تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميو وبكمو وصمٍ مأواهم جهنم كلما خبت زبناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظامه ورفاتا أإن لم بعثون خلقا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أي يخلق مثلهم وجعل لهم أجل النار يب فيه فَأَبَدَّ الْمُنَّ إِلَّا كُفُوراً قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإنني لا يا فرعون تَأْرَادُ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِ دَعْدِينِ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَفِيفًا